بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا وَمَكَرَ الله Allah, خير الماكرين 20-إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إليّ مرجعكم، فأحكم بينكم، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأم. اما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من الناصرين واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى اد الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجة فان نجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءكم ونساء Słyszę, że nie jesteśmy w stanie wyjść z عَلَى ale